بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا كننا منذرين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 يَوْمَ نَ بَْطُش الْ البَطوشةَكُبرَ إ م تَقمون وَلَ قادِفَةً إ قابلَم قَوْمَ فعََْ وَج أَهُم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 کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 يقولون إه إِللاا مَتَتَُ الأُول وَما نَحْنُ بِمُشَرين فَأتُ بأَبائن إِكُ تُم صَادقين أَهُم خَيع أَم قَوْم تُبع وََّذينَ مِ قَبلم أَهلكناَاهُ إهُ كانَوا مجرمين. سرون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 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ